لآن ل ا م و س ل ل ه أكبر النابلسي م ل للعلوم الاسلاميه د ي ي ن ك وإياك نعبد ن ت ع ي ن اهدنا ا ص ر ط ا ل ت م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 وما ذلك على الله بعزيز و ب ر ز و ل الله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من قالوا لو ه د ا ا ل ل ه لهديناكم سواء علينا أ ج ز ع ن ا أ م صبرنا ما لنا من محيط وقال الشيطان لما قضي ا ل أ م ر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم ف أ خ ل ف ت ك م وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا ََ تلوموني ولوموا َ انفسكم َُُْ ما َ أ َ ن ا بمصرخكم ُُِِِْْ وما ََ أ انتم بمصرخي ُِِْ إ ِ ن ِّ ي كفرت َُْ بما َِ أ َ ش ْ ر َ ك ت ُ م ُ و ن من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم وادخل الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات جنات ج ن ا تجري ت من تحتها الانهار خالدين فيها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 الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه ة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتيك لها كل حين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 موسوعه النابلسي ل ل و ا عَنْ للعلوم ا ا ل ا ُ ل ا الَّذِينَ م ي ه م م ا رزقناهم س ر ا و ع ل ا ن من ي ة ق ب ل م ن ق ب ل س ي أ ت ي يوم ل ا ب ل ع ل و ل ا ل ا ل الله الذي خلق س م ا ا ا و و ت ل أ وأنزل ر ض من ا ل س م ا ه موسوعه ا ل ن ا ب ل س خ ر للعلوم ك م ا الاسلاميه و ر و خ ر ك م ل ل ل و ا ن ا وآتاكم ر